انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه وتوقروه وتسبحوه بكره واصيلا ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن كتب انما ينكث على نفسه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 ولله ملك السماوات والأرض يظهر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا وحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغالم لتأخذوا ما دعونا نستبحكم يريدون أن يبذلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل بَلْ بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قول أليبا شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا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 لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فانزلت سكينة عليهم واتابهم فتحا قريبا ومظالم كثيرة يفهدونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مظالم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عزمكم ولتكون آيَةً للمؤمنين ويهديكم ثلاثا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا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 هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والذي معفوفا أن يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ولساء مؤمنات لم تعلموهم من تطعوهم فتصيبكم, فتصيبكم منهم عرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء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 لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فاجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي ارسل رسوله بالهدى وزين الحق يلي على الدين كله وكفاه الاهل شهيدا محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم تراهم ركعاً سجدين يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطاه فآزره فاستغلب فاستوى على شوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما